عبر موجات اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع الى تلاوة مباركة للحزب 51 من الاية واحد من سورة الاحقاف الى الاية 17 من سورة الفتح بطوت القارئ علي دبارة برواية قالون عن نافع المدني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 اذِو مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ إِتُونِي بِكِتَابٍ من قَبْلَ هَذَا هذا أَتَاكُم رَتْلٌ مِنْ عِلْمٍ إِن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستهيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم هذا تشحر مبين ام يقولون ستره قل إن اهتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه جفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما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 دَنِي اسْتَرا إِلَى عَلَامَتِي فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا تَبَقَّوْنَا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحتمين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 وَفَّينَ الْهِ سَانَ بِوَالِدَيْن حُسْنًا حَمَلَةُ أُُّهُ كَوْهَم وَبعَتْ كَوْهَا وَوحَملُ وَثِصَالُ ثَلَونَ شَهْرَاء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 أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قَالَ لوالديه أفل لكما أتعدان أَنْ أن أخرج وقد خلت مِنْ من قبلي وهما يستغيفان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أتاطير أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين ولكل درجات ممن لا علير ولن وفيهم وهم لا يظلمون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 بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجذي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إنهم مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ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 فَتَرَبَّلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَدَّرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ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 وَبِكُمْ وَيُذِيقُكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيم وَمَن لَّا يَجِدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على مُحَمَّدٍ وهو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوُضّبَ الَّقَابِحُ حَتّٰى اِذَا اِثْخَنْتُمُوْهُمْ تَشُدُّ الْوِثَاقَ فَاِنَّمَا مَن نَّمَّ بَعْدُ وَاِنَّمَا فِدَاءٌ حَتّٰى يَبْلُغَ الْحَوْضُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم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 رئته هي اشد قوه من طريتك التي اخرجت كاهلك فلا ناصر لهم اتمن كان على بينه للرب كما الذين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وشقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من فَكَقَالُوا لِلَّذِينَ هُدُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِثَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ يُرَوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُم إِذَا جَاءَتْهُ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَم أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ التَّوْرَاةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ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 وَلَ نَ شَاءُ لأَرَينَاكَهُم فَلرَتَهُم بِثمَاهُم وَلَ تَعرفِفًاَّهُم فيِي لَحْنِقَول وَلَّهُ يَعلملَمُ أَعملَكُمْ وَلَ نَذَل وََّكُمْ حَ نَعَلَمَ الْميهِذينَ مِنكُم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 يَطْلُبُوهَا فَيَخْتَمُ تَدْخُلُوا وَيُخْرِجَ أَبْغَانَكُمْ آمَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَن يُنْفِقْ مَن يَدْخُلْ وَمَن يَبْقَلْ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ عَن نَّفْسِهِ والله الغني وانتم الفقراء وان تتول لو يستبد قوما غيركم هم لا يقون امثالكم بسم الله الرحمن الرحيم ان لا فتحنا لك فتحا مبينا لِيَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ يَخْضَعُ شُعاعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي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 عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعلهم وأعد لهم جهنم وساءت نصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبفوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إن وإنما يبايرون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما يَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْفِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ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 السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتبنا للكافرين تعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شاء وكان الله غفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من ذلك قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل لي المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن يَكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الاية واحد من سورة الاحقاف الى الاية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ عليد بارا برواية قالون عن نافع المدني